الله الرحمن الرحيم نذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم قضية مهمة إلى معاة الأمة والآن نعطبونك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسوفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هذه له وأشهد أن لا إله الله لا شديد فلا وأشهد أن محمدا عبده ورجل أما بعد بالإباثة إلى ما في في أبي من شوء واقع مستمين هذا الواقع الاجين ليس شرا مما كان واقع العرب في جاهديتهم وحينما بعث لديهم رسولنا صلوات الله وسلامه عليه فلا أن واقع اولئك العرب الجاهليين كان اسوا بكثير مما عليهم المسلمون اليوم وبناء على ذلك نقول العلاج هو ذاك العلاج هو رسولنا صلوات الله والسلام عليه فلشك أن واقع أولئك العرب الجاهلين كان أسوأ بكثير عليه المسلمون اليوم و. بناء على ذلك نقول العلاج هو ذاك العلاج والدواء هو ذاك الدواء فبمثل ما عالج النبي صلى الله عليه وسلم تلك الجاهليه الاولى فعلى الدعاه الاسلاميين اليوم جميع أن ان يعالجوا واقعهم الامين ومعنى هذا واضح جدا متبكرين فيه قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله اليوم الاخر فرسولنا صلوات الله والسلام عليه هو اسوتنا في معالجه مشتم المسلمين في زمننا وذلك لأن نبدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم وهو إصلاح ما خسد من عقائد المسلمين أولاً ومن عبادتهم ثانياً ومن سلوكهم ثالثاً ولست أعني بهذا الترتيب هو الخصل بين الامر الأول الأهم ثم المهم ثم ما دونه وانما اريد ان يهتم المسلمون ويعن بهم قضيه الامر الدعاه منهم ولعل الاصح ان نقول العلماء منهم لان الدعاه اليوم مع الاسف الشديد صار يشمل كل مسلم ولو كان على خطر مدفع من العلم فصاروا يعدون انفسهم دعاه الى الاسلام ونعلم جميعا القاعده المعروفه لدى لا اقول العلماء بل والعقلاء جميعا تلك هي, هي التي تقول فاقد الشيء لا يعطيه فنحن نعلم اليوم بان هناك صائفة كبيرة جدا جدا يعدون الملايين من المسلمين إذا ما أطلق لذة الدعاء إن هذه اللذة اليهم وهم جماعة الدعوة أي جماعة التبليغ ومع ذلك فأكثرهم كما قال الله عز وجل ولكن أكثر الناس لا يعلمون مع ذلك فهم جماعة الدعوة حينما يطلع جماعة الدعوة ينصرف هذا الاسم إليهم ومعلوم من طريقة دعوتهم أنهم قد أعرضوا بالكلية عن الاهتمام بالأصل الأول أو بالأمر الأهم من الأمور الثلاثه التي ذكرتها آنفا العقيدة والعبادة والسلوك فتركوا وأعرضوا عن إصلاح ما بدأ به الرسول عليه السلام بل ما بدأ به كل الأنبياء تبعا للرسل من مثل قوله تبارك وتعالى أن يعبدوا الله ويهتنبوا الطعود فهم لا يعنيون بهذا الأصل الأصيل وهو الركن الأول من أركان الإسلام كما هو معلوم لديكم جميعا وهذا الأصل الذي قام يدعو إليه رسول من الرسل الكرام ألا وهو نوح عليه الصلاة والسلام قرابة ألف سنه وهو يدعو إلى التوحيد وأنتم تعلمون أن الشرائع السابقة لم يكن فيها من التفصيل. لأحكام المعاملات والعبادات ما هو ما هو معروف في ديننا هذا لأنه خاتمة الشرائع والأديان ومع ذلك فقد لبس في قومه خمسين قد لبس في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما فيما اذا كان اهتمامه أن يدخم عنه التوحيد ومع ذلك فكما تعلمون من القران الكريم أعرضوا عن دعوته وقالوا لا تدرون ألياتكم إلى أخر الآية فهذا يدل دلاله قاطعة على أن أهم شيء ينبغي للدعاة حقا إلى الإسلام هو أن يهتموا بالدعوة إلى التوحيد ذلك لأنه معنى قوله تبارك وتعالى اعلم أنه لا اله إلا الله هكذا كانت سنة, سنة النبي صلى الله عليه وسلم سئلا وتعليما أما في الألوك ما يحتاج إلى بحث لأن النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي إنما كان جهده ودعوته محصورة في الغالب أن يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له أما تعليما تعلمون حديث أنس المالك رضي الله تعالى عنه الوارد في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ارسل معاذا إلى اليمن قال له ليكن أول ما تدعو إليه شهاده أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث فإن استجابوا لك أو فإن اطاعوك خبرهم بالصلاه كما من الحديث هو معروف ان شاء الله فاذا قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما بدأ أن يبدأوا بما بدأه به وهو أن يدعوهم إلى شهادة التوحيد لا شك أن هناك فرقا كبيرا جدا بين أولئك العرب المشركين من حيث أنهم كانوا يفهمون ما يقال لهم بلواتهم وبين العرب المسلمين اليوم والذين ليسوا بحاجة إلى أن يدعوا إلى أن يقولوا لا إله إلى الله فإنهم قائلون بها مهما اختلفت مذاهبهم وطرائقهم وعقائدهم فكلهم يقول لا إله الا الله ولذلك فالدعاة اليوم ليس بحاجة إلى أن يدعو المسلمين إلى أن ينطقوا بهذه الكلمة لكنهم في الواقع بحاجة أكثر من العرب في الجاهلية إلى أن يفهموا معنى هذه الكلمه الطيبه هذا الفرق فرق جوهري جدا بين العرب الأولين الذين إذا دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا لا إله إلا الله يستكبرون كما هو صريح القرآن الكريم لماذا يستكبرون لأنهم يفهمون أن معنى هذه الكلمه أن لا يتخذوا مع الله أندادة وألا يعبدوا مع الله غيره وهم كانوا يعبدون غيره فهم ينادون غير الله ويستغيثون في الله خضلا عن التوسل لغير الله خضلا عن النذر لغير الله لغير الله من هذه الوسائل الشركية الوثنيه المعروفه كانوا هم ولكنهم كانوا يعلمون أن من لوازم هذه الكلمة الطيبة من حيث اللغة العربية أن يتبرأوا من كل هذه الأمور لمنافاتها لكلمة لا إله إلا الله أما المسلمون اليوم الذين يشهدون أن لا إله إلا الله لكنهم لا يفقهون معناها بل لعلهم يفقهون معناها فهما معكوشا مخلوبا تماما فكما تعلمون جميعا إن بعضهم ألف رشالة في معنى لا إله إلا الله ففسرها بالمعنى الذي كان عليه مشركون الذي كان يؤمنون به ولا إن من خلق السماوات والأرض ليقولن الله المشركون كانوا يؤمنون بأن لهذا الكون خالقا لا شريك له في ذلك ولكنهم مع ذلك كانوا يجعلون لله اندادا وشركاء في عبادته فهم يؤمنون بأن الرب واحد لكن يعتقدون بأن المعبودات كثيرة ولذلك قال تعالى في الآية المعروفه والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى فهم كانوا يعلمون ان قول لا اله الا الله ينبغي ان يتبرأ قائلها من كل عباده سوى عباده الله عز وجل اما المسلمون اليوم فقد فسروا كلمة الطيبه ب لا رب الا الله فاذا قال المسلم لا اله الا الله وهو يعني هذا المعنى لا رب الا الله فهو هو المشركون سواء عقيده اما لفظا فهو مسلم لانه يقول لا اله الا الله بخلاف المشرك لانه يابى ان يقول لا اله الا الله فهو ليس مسلما لا ظاهرا ولا باطنا اما جماهير المسلمين اليوم فهم مسلمون لأن الرسول عليه السلام يقول فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم ومالهم إلا, إلا بحقها وحسابهم على وحسابه الله ولذلك فأنا أقول كلمة ربما تكون نادره الصدور مني وهي أن واقع المسلمين اليوم الشر للمكان عليه العرب من حيث سوء الفهم لهذه الكلمة الطيبة لأن العرب كانوا يفهمون لكنهم لا يؤمنون أما المسلمون اليوم فيقولون ما لا يعتقدون يقولون لا إله إلا الله وهم يغفرون بمعناه ولذلك فأنا أعتقد أن اول واجب على الدعاه بالمسلمين حقا هو ان يندنوا حول هذه الكلمة وحول بيان معناها تلخيص ثم الصين لا هذه الكلمه الطيبه من الاخلاص لله عز وجل في العبادات بكل انواعها لان الله عز وجل لما حكى عن المشركين قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا إلى الله زلفى فكل عباده توجه الى غير الله فهو كفر بالكلمه الطيبه لا اله الا الله لهذا أنا أقول اليوم لا فائدة مطلقا من تكثير المسلمين ومن تجميعهم على تركهم في ضلالهم في بعدهم عن فهم هذه الكلمة الطيبة فذلك لا يفيدهم في الدنيا قبل الآخرة نحن نعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه وعرم الله بدنه على النار وفي حديث أخرى دخل الجنة فلا يمكن ضمان دخول الجنة ولو بعد لأي ولو بعد عذاب يمس القائل والمعتقد الاعتقاد الصحيح له الكلمة فإن هذا قد يعاقب بناء على مرتكب وجلترح من المعاصي والأغذان ولكن سيكون مصيره دخول الجنة وعلى العكس من ذلك من قال هذه الكلمه الطيبه بلسانه ولما يدخل الإيمان إلى قلبه فذلك لا يفيده شيئا في الآخرة قد يفيده في الدنيا النجاة من القتال ومن القتل أما في الآخرة فلا يفيده شيئا إلا إذا قالها فاهما لمعناها أولا ومعتقلا لهذا المعنى لأن الفهم والمعرفة وحدها لا يكفي إلا إذا اخترنا مع الفهم الإيمان بهذا المفهوم وهذه نقطة اظن أن كثير من الناس عنها غافلون وهي لا يجد من الفهم الإيمان لا بد أن يقترن أن أن كل من الأمرين مع الآخر حتى يكون مؤمنا ذلك لأنكم تعلمون إن شاء الله أن كثيرا من اهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول صادق فيما يدعيه من الرساله والنبوه ولكن مع ذلك أي مع هذه المعرفة التي شاهد لهم بها ربنا تبارك وتعالى هنا قال يعرفونه كما يعرفون ابنائهم ومع ذلك فهذه المعرفه ما اغنتهم شيئا لماذا لانهم لم يصدقوا فيما عرفوا منه من ادعاء انه هو ولذلك فاليمان يثق المعرفه ولا تكفي وحدها لابد ان يقرن معها الايمان فاذا إذا قال المسلم لا إله إلا الله بلسانه عليه أن يضم إلى ذلك معرفة معنى هذه الكلمة بايجاد ثم بالتفصيل فإذا عرف وصدق وآمن فهو الذي يصدق عليه تلك الاحاديث التي ذكرت بعض آنفة ومنها قوله عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى شيء من التفصيل الذي ذكرته الا وهو قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إلهك الله نفعت يوما من دهره نفعته يوما من دهره أي كانت هذه الكلمة الطيبة بعد معرفة معناها وهذا أكرره لكي يرسخ في الأذهان بعد معرفة معناها والايمان بهذا المعنى الصحيح ولكنه قد لا يكون قام بمقتضياتها وبلوازمها من العمل الصالح والانتهاء عن المعاصي فقد يدخل النار كجزاء لما فعل وارتكب المعاصي او أخل ببعض من الواجبات ثم تنجيه هذه الكلمه الطيبه هذا معنى قوله عليه السلام من قال لا اله الا الله نفعته يوم من له أما من قال أبو لسانه ولم يفقه معناها أو خاقه معناها ولكنه لم يؤمن بهذا المعنى هذا لا ينفعه قوله لا إله الا الله إلا هنا في العاجلة وليس في الآجلة لذلك لابد من تركيز الدعوة إلى التوحيد في كل مجتمع أو تكتل إسلامي يسعى حثيثا وبحق إلى ما يدين به كل الجماعات الإسلامية أو لعل الأدق أن نقول جلل الجماعات الإسلامية وهو تحقيق المجتمع الإسلامي وإقامة الدولة المسلمة التي تحكم لما أنذر الله هذه الجماعات او هذه الطوائف لا يمكنها أن تحقق هذه الغاية التي أجمع على تحقيقها وعلى السعي حزيزا إلى جعلها حقيقة واقعة إلا بالبدء لما بدأ به رسول الله ويد التنبيه إلى أنه لا يعني بهذا الكلام في بيان الأهم فالمهم وما دونه هو أن يقتصر الدعاه فقط على الدعوة إلى هذه الكلمة الطيبة وفهم معناها لأن الإسلام بعد أن أتم الله عن زوجان علينا النعمة في إكماله فلا بد لهؤلاء الدعاه أن يحملوه كلا لا يتجدى وأنا حين أقول هذا أقول بعد ذاك البيان الذي خلاصته أنه يجب على الدعاه الإسلاميين حقا أن يهتموا من أهم مما جاء من الإسلام وهو تقييم المسلمين العقيدة الصحيحة النابعة من الكلمة الطيبة لا إله الا الله لكني أريد أن نحية النظر إلا أن هذا لا يعني أن يفهم المسلم فقط أن لا اله إلا الله معناها لا معبود بحق في نوجود إلى الله فقط بل هذا يستلزم أن يفهم العبادات التي ينبغي أن يتعبد ربنا عز وجل بها ولا يوجه شيئا منها لعبد من عباد الله تبارك وتعالى هذا التفصيل لابد أن يخترن بيانه أيضا مع ذلك المعنى الموجز للكلمة الطيبة يحسن أن نضرب مثلا او أكثر من مثل حسب ما يبدو لي وأنا أرتجل هذه الكلمة لبيان أن هذا البيان الاجمالي لا يكفي فأقول إن كثيرا من المسلمين الموحدين حقا والذين لا يوجهون عباده من العبادات إلى غير الله عز وجل ذهنهم خالي من كثير من العقائد والأفكار الصحيحة التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة فكثير من الناس من هؤلاء الموحدين يمرون على بعض الآيات التي فيها تتضمن عقيدة وبعض الأحاديث الأخرى وهم غير منتبهين لما تتضمن هذه النصوص من عقيدة صحيحة وهي من تمام الإيمان من الله عز وجل خلوا مهلا عقيدة أو الإيمان بعلو الله عز وجل على خلقه أنا عارف التجربة أن كثيرا من إخواننا المؤهدين السلفيين يعتقدون معنا بأن الله عز وجل على العرش استواب دون تأويل ودون تكييف ولكنهم حينما يأتيهم معتزلي أنا أعرف بالتجربة أن كثيرا من إخواننا الموحدين السلفيين يعتقدون معنا بأن الله عز وجل على العرش اشتواه دون تأويل ودون تكييف ولكنهم حينما يأتيهم معتزلي عصري أو جهمي عصري أو ما تريدي أو أشعري عصري فيلقي إليه شبه قائمة على ظاهر ايه لم يفهم معناها للموتشوس ولا المؤسوس إليه فيحار في عقيدته ويضل عنها بعيدا لماذا؟ لأنه لم يتلقى للعقيد الصحيحة من كل الجوانب التي تعرض لبيانها كتاب ربنا وحديث نبينا حينما يقول المعتزل المعاصر الله عز وجل يقول امنتم من في السماء وانتم تقولون إن الله في السماء وهذا معناه أنكم جعلتم معبودكم في ظرف هو السماء المخلوقة ما أريد أن أخوض طويلا في هذه القضية لأن المقصود هو التذكير فقط وإلا فالبحث في هذه يحتاج الى جرسة خاصة أريد من هذا المثال أن عقيدة التوحيد بكل وازمها ومتطلباتها ليست واضحة في اذهان الذين آمنوا بالعقيدة السلفية لا عن الآخرين الذين التبع الجحمية أو المعتزلة أو الماتريديه أو الاشاعره في مثل هذه المسألة فأنا أرمي بهذا المثال إلى أن المسألة ليست باليسر الذي يصوره اليوم بعض إخواننا الدعاة الذين يلتقون معنا في الدعوة إلى الكتاب والسنة وعلى منعج السلف الصالح أن الأمر ليس بهذه السهولة التي يدعيها بعضه وعلى منعج السلف الصالح أن الأمر ليس بهذه السهولة التي يدعيها بعضهم والسبب في هذا ما سبق بيانه مني من الفرق بين جاهلية المشركين الأولين حينما يدعون أن يقولوا لا إله إلا الله فيأبون لأنهم يفهمون معنى هذه الكلمة الطيبة وبين المسلمين المعاصرين اليوم حينما يقول هذه الكلمة لكنهم يبون معناها الصحيح هذا الفرق الجوهري هو الآن متحقق في مثل هذه العقيدة عقيدة علو الله عز وجل على مخلوقاته كلها فهذا يحتاج إلى بيان ولا يكفي أن يعتقد المسلم فقط معنى الرحمة عشتستوى ومعنى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء دون أن يعرف أن فيه هنا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء في هذه الظرفية في هذا الحديث هي كفي في قوله تعالى آمنتم من في السماء أي من على السماء حتى إذا جاء ذلك المعتزن أو الأشعر ويسوس اليه وقال له انتم تجعلون ربكم في ظرف في السماء فيكون الجواب عنده لا لا منافاه بين قوله تعالى الرحمن على الشيطان وبين قوله امنتم من في السماء لان في هنا بمعنى على هناك والدليل كثير وكثير جدا من هذا الحديث المتداول على جنه الناس وهو في مجموعة والحمد لله حديث صحيح يرحم من في الأرض لا يعني الحشرات والديدان التي هي في الأرض وإنما من على الأرض من الإنسان والحيوان يرحمكم من في السماء أي من على السماء فمثل هذا التفصيل لابد أن يكون المستجيبون لدعوة الحق على بين من الأمر ويقرب لكم هذا أن تتذكروا حديث الجارية وهي رعيه غنم كما تعلمون حينما سالها الرسول عليه السلام وأنتم إن شاء الله ذاكرون الحديث وإنما أذكر الشاهد منه قال لها أين الله قالت في السماء لو سألت اليوم كبار شيوخ الأزهر أين الله لقالوا لك في كل مكان بينما الجارية تحسن الجواب وهي جارية غنم ما هو السبب لأنها كانت تعيش في جو بتعبيرنا العصري جو سلفي أي جو سني بتعبير العام لأنها تخرجت كما يقولون أيضا اليوم من مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المدرسة لم تكن خاصة في بعض الرجال ولا في بعض النساء وإنما كانت تنتقل من ناس إلى ناس فتعم السكان جميعهم من رجال ونساء ولذلك عرفت الجارية وهي رايه غنم العقيده الصحيحه التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنه اليوم لا يوجد شيء من هذا من هذا البيان وهذا الموضوع بحيث انه لو سألت ما ابيبنا العصري جو سلفي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 العقين الصحيحة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنه اليوم لا يوجد شيء من هذا من هذا البيان وهذا الوضوح بحيث أنه لو سألت ما أقول رعية غنم بل لو سألت رعية أمة وجماعة قد يحار في الجواب كما يحار الكثيرون اليوم فإذاً قضيه الدعوه الى التوحيد وتثبيتها في قلوب الناس ما يكفي ان نمرر ايات كما كان الأمر في العهد الاول لانهم اولا كانوا يفهمون العبارات العربية بيسر وثانيا لم يكن هناك زيغ وانحراف في العقيده نبعا من الفلسفه ومن علم الكلام فقام يعارض العقيده السليمة أن نحن ووضاعنا اليوم تختلف تماما فلا يجوز أن نتوهم بأن الدعوة إلى العقيدة الصحيحة هي اليوم من اليسر كما كان الأمر في ذلك اليوم من اليسر وأقرم لكم هذا بمثل لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطي فيه عن ذان إن شاء الله من اليسر المعروف يومئذ أن الصحابي يسمع الحديث من رسول الله مباشرة ثم التابع يسمع الحديث من الصحابي مباشرة وكذا نقف عند القرون سنة المشهود لا بالخيرية هل كان هناك شيء اسمه علم الحديث؟ لم يكن هناك شيء اسمه علم الحديث علم الجر والتعديل لم يكن شيء منه أما الآن هذا لا بد منه وفرض من فروض الكفايه العالم اليوم لكي يتمكن من معرفة هذا حديث صحيح أو ضعيف ليس هذا ميسرا له كما كان الأمر بالنسبة للصحابه لأنه يتلقى الحديث من فم النبي صلى الله عليه وسلم غدا طرية ثم التابع يتلقاه من الصحابة الذين زكوا بشهادة الله عز وجل لهم إلى فما كان ميسورا يومئذ ليس ميسورا اليوم لهذا ينبغي ملاحظة هذا الأمر والاهتمام كما ينبغي مما يتناسب مع المشاكل المحيطة بنا اليوم بصفتنا مسلمين ما لم يكن المسلمون الأولون قد أحاط بهم مما أحاط بنا من الإشكالات والشروعات وعلم الكلام من أجل ذلك او يحسن بنا أن نذكر من أجل ذلك جاء في بعض الاحاديث الصحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الغرباء في بعضها قال للواحد منهم خمسون من الأجر قالوا منا يا رسول الله منهم؟ قال لا منكم ثم علل ذلك بقوله عليه السلام إنكم تجدون على الحق أنصارا ولا يجدون على الحق أنصارا هذا من مقتضى الغربة الشديدة القائمة اليوم التي لم تكن في الزمن الاول لا شك ان الزمن الاول الغربه كانت بين شرك وتوحيد بين كفر وايمان اما الان المشكله بين المسلمين انفسهم هذه قضيه ينبغي الانتباه لها اولا ثانيا لا ينبغي أن يقول ناس من الناس ولنكن نحن مثلا معشر السلفيين محصورين في بلد ما نحن الآن ينبغي أن ننتقل إلى مرحلة أخرى غير مرحلة الدعوة للتوحيد وأعني بهذه المرحلة الأخرى هو العمل السياسي لا ينبغي أن نقول هذا لأن الإسلام دعوته دعوة حق اولا وعامه ثانيا نحن ما ندري من أين سينبع الحركة التي يبدأ منها تحقيق الحكم بالإسلام في أرض الله الواسعة ولذلك فيجب أن تكون دعوتنا عامة إن كانت مثلا دعوتنا في بلد عربي كمثل بلدنا هذا مثلا فما ينبغي أن نقول نحن عرب والقرآن نزل بلغتنا العرب ما أننا نذكر بأن العرب اليوم كبعض العاجم الذين استعربوا فالعرب اليوم استعجموا بسبب بعدهم عن لغتهم وهذا مما أبعدهم عن فهم كتاب ربهم وسنة نبيهم فهم أننا نحن العرب هنا فهمنا الإسلام فاما صحيحا فلا نقنع بأننا نكفي نحن أن نعمل عملا سياسيا ونحرك الناس ونشغلهم بالسياسة عما يجب عليهم من الاشتغال في فهم الإسلام كما قلنا آلفا ليس محصورا من بل بالعباده وفي المعاملات وفي السلوك انا لا أعتقد أن هناك في الأرض الإسلامية العامة شعبا يعد الملايين يمكن ان يعتمد عليهم بانهم فهموا الاسلام بهذه الامور الثلاثه التي سبق ذكرها عقيده وعباده وسلوكا وربوا على هذه التربيه لا اعتقد هذا موجود ولذلك نحن ندندن دائما وابدا حول ونركز حول نقطتين أساسيتين وكثير من أخوانينا الحاضرين يعلمون ذلك حينما نقول التربية فإنما نعني من هذه التربية التربية القائمة على التصفية بد من الأمرين معا التصفية والتربيه، فإن كان هناك نوع من التصفية فهو بالعقيدة وليس بصورة عامة وفي شعب قد يعد الملايين وإنما ذلك في أفراد منهم ضاعوا في هذا المجتمع الواسع فليس لهم كلمة وليس لهم ما يجمعهم حتى يكونوا كتله واحدة بحيث يمكنهم أن يؤثروا في ذلك المجتمع الذي هو جزء من المجتمع الإسلام الكبير يعني شعبا من الشعوب فقد يكون هناك افراد فهموا الإسلام فهما صحيحا من كل جوانب نفترض هذا وهذا بعيد جدا لاني أعتقد أن فردا بل ولا خمسة ولا عشرة ولا عشرين يستطيعون أن يقوموا بواجب التصفية تصفية الاسلام ما دخل فيه في كل جوانب الإسلام من عقيلة من عبادة من سلوك، من معاملة ما ذلك لا يستطيع أن ينهض بهذا الواجب أفراد خليلون خاصة في هذا المجتمع الذي يعد الملايين لابد ان يكون هناك المئات من الدعاه الذين فاهموا الإسلام فاهم صحيحا ثم قاموا بواجب تربية من حولهم التربية هذه الآن مفقودة ولذلك سيكون لتحرك السياسي الآن آثار سيئة قبل تحقيق هاتين القضيتين الهامتين التصفية والتربية هل نعني بتحقيق بكلمة التحقيق تحقيق ذلك في المجتمع الإسلامي كله هذا مما الآن نفكر فيه ولا مناما لأن هذا امر مستحيل لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك هؤلاء المرحومون لا يتحقق فيهم أنهم مرحمون فعلا من ربنا تبارك وتعالى إلا إذا فهموا الإسلام فهما صحيحا وربوا أنفسهم أيضا على هذا الإسلام الصحيح، فالاستغلال الآن بما يسمى بالعمل السياسي، ونحن لا ننكر العمل السياسي، لكننا نعتقد بالتسلسل المنطقي الشرعي في أن واحد أن نبدأ بالعقيدة ونثني بالعبادة وبالسلوك تصحيحا لكل هذه الأمور، ثم لابد أن يأتي. يوم لابد من العمل السياسي فيه لأن السياسة معناها إدارة شؤون الأمة من الذي يدير شؤون الأمة ليس زيد وبكر وعمر الذي هو يتريس على جماعة او يوجه جماعة هذا أمر الأمير الإمام الأول يعني الذي يبايع من قبل المسلمين هذا هو الذي يجب أن يكون على معرفة بسياسة الواقع أما أن نجل أنفسنا بأمور نحن لا عرفنا حق المعرفة لا نتمكن من إدارتها لنضرب مثلا واضها جدا اليوم على سفر الشديد هذه الحروب القائمة ضد المسلمين اليوم في كثير من بلاد الإسلام هل يفيد تحريك وإثارة حماس المسلمين في كل بلاد الدنيا ونحن لا نملك الجهاد الواجب ادارته من إمام مسؤول لا فائدة من هذا العمل لا نقول هذا ليس بواجب هو واجب ولكنه أمر سابق لأوانه ولذلك فعلينا أن نشغل أنفسنا وأن نشغل غيرنا ممن ندعوهم إلى دعوتنا أن نفهمهم الإسلام الصحيح وأن نربيهم تربية صحيحة وإشغالهم بأمور حماسية فذلك مما سيصرفهم عن التمكن في الدعوة التي هي تجب أن يقوم بها أو أن تقوم في ذن كل مكلف من المسلمين ك تصحيح العقيدة وتصحيح العبادة وتصحيح السلوك هذه من الفروض العينية التي لا يعذر مقصر فيها أما الأمور الأخرى فهي بعضها يكون من الفروض الكفائية كما يقال اليوم من معرفة الفقه الواقع او المعنى الشرب بالعمل السياسي وما شابه ذلك هذا إذا عرفوا بعض الأضراد إذا كان بإمكانهم أن يستفيدوا من ذلك عمليا أم أن يشغلوا جمهور الناس به فذلك بما يشغلهم بالمهم عن الأهم وهذا هو الذي نراه ملموسا لمس اليد في كثير من الجماعات الإسلامية أو الأحزاب الإسلامية حيث نعرف أن بعضهم كان يهتم بتربية الشباب المسلم. المتكتل والملتف حول هؤلاء الدعاة ليرحموا العقيد الصحيحة والعباد الصحيحة والسلوك الصحيح وإذا به بسبب الانشغال السياسي فقد صرفوا مع الجانب الأهم واشتغلوا بما هو مهم وقد يكون مهما في ظرف من الظروف القائمة الآن في ظني انه جاء في سؤالك شيء لعله صار بعيدا عن ذهني تذكرني به ان شاء الله بارك الله فيك قلت بماذا تبرأ نعمه المسلم في هذا العصر اذا كان لا يمكنه مثلا تغيير منكر عظيم يكرهه ويبغضه او تغيير واقع كما تفضلت قبل قليل كل كل من المسلمين بحسبه العالم يجب عليه ما لا يجب على غير العالم وكما اقول في مثل هذه المناسبه إن الله عز وجل قد اكمل النعمه بكتابه وجعله دستورا للمسلمين والمؤمنين به من ذلك أن الله عز وجل حينما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فهو تبارك وتعالى في هذه الآية قد جعل المجتمع الإسلامي قسمين عالم وغير عالم واوجب على كل منهما ما لم يجبه على الآخر أوجب على القسم الآخر الذين ليسوا بعلماء أن يسألوا آل العلم وأوجب على هؤلاء أن يجيبوهم أما سالوهم عنهم فاذا هناك عالم واجبه أن يعلم وغير عالم واجبه أن يتعلم فاذا الواجبات تختلف في اختلاف الأشخاص فالعالم اليوم عليه أن يدعو إلى دعوة الحق وفي حدود الاستطاع وغير العالم عليه أن يسأل عما يهمه فيما يتعلق بنفسه وبمن كان هو راعيا عليه كزوجة أو ولد أو نحوه فإذا قام كل مسلم من الفريقين العالم وغير العالم بما يستطيع فالله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعى نحن مع الأسف نعيش في مأساة المت في المسلمين لا يعرف التاريخ الإسلامي لها مثيلة وهو أن الكفار تدعو على محاربة المسلمين كما أخبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في مثل قوله المعروف والصحيح والحمد لله ستدعى عليكم الامم كما تدعى الاكله الى قصعتها قالوا او من قله نحن يومئذ يا رسول الله قال لا انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزع عن الله رهبه من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهيه الموت فواجب العلماء إذن أن يجاهدوا في المسلمين بتعليمهم أما أن يجاهدوا هؤلاء الكفار الذين تدعوا من كل جانب على محاربة المسلمين فما دام أنهم ليست لهم قيادة وليس لهم إمام يقودهم ويوجههم فهم لا يستطيعون الآن مثل هذا الجهاد ولكن عليهم أن يتخذوا كل وسيلة بإمكانهم أن يتخذوها نحن الآن كافراد لا نستطيع أن نتسلح سلاحا ماديا ولو استطعنا فلا نستطيع أن نتحرك فعلا لأن هناك قيادات وهناك حكام لكننا نستطيع أن نحقق الأمرين العظيمين الذين ذكرتهم آنفا، وهو التصفية والتربيه. حينما يقوم المسلمون أو زعات المسلمون بمثل هذا الواجب في بلد ما ويتكفلون على هذا الاساس فأنا أعتقد أنهم يومئذ يصدق فيهم قوله تبارك وتعالى يومئذ يفرح المؤمنون. بنصر الله تبارك وتعالى إلى أن واجب كل مسلم أن يعمل استقاعته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل هذا الشيء سؤالا يا حفاق هل من كرام الشيخ أنه لا تلازم بين إقامة التوحيد الصحيح والعباد الصحيحة وبين إقامة الدولة الإسلامية لا لا تلازم لأن هناك بالعشف وهذا أمر معروف أن بعض الأجمنة قد تكون العزله هي خير من المخالطه فيعتزل المسلم في شاب من شعب من هذه الشعاب ويعيش هناك وحده يعبد ربه عز وجل ويكتفي شر الناس إليه وشره اليهم فهذا امر قد جاء في احاديث كثيره وكثيره جدا وان كان الأصل كما جاء في حديث ابن عمر المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم الدولة المسلمة بلا شك هي وسيلة لإقامة حكم الله في الارض ولذلك نحن في مثل هذه المناسبة نقول لبعض الدعاة الإسلاميين الذين يهتمون بإقامة الدولة المسلمة وهذا ليس في ملكهم ولا في قدرتهم ولا في طاقتهم من عجائبهم أنهم يهتمون بما لا يستطيعون القيام به ويدعون في أنفسهم مجاهدة أنفسهم وإقامة الدولة كما قال ذلك الداعي المسلم الذي نصح جماعته بقولته تلك ثم هم لم يستنصحوا أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم سقم لكم في أرضكم فنحن نجد كثيرا من هؤلاء الذين يدعون مثلا كما يقولون لتقصيد وإخراج الله عز وجل بالحكم يعبرون عن ذلك بالعباره عبارة المعروفة الحاكمية لله لا شك أن الحكم لله وحده ولا شريف له في ذلك ولا في غيره مع ذلك فهم لا يحققون أن لا حكم إلا لله في أنفسهم وذلك في طاقتهم وفي قدرتهم. مثلا بعضهم لا يزال يصر على التمسك بإبادة الله على ما وجد عليه أهباءه وأجهازه وأحسن منه من درس مذهبا من المذاهب الأربع المتبع اليوم ثم حينما تأتيه السنة الصحيحة الصريحة يقول لا هذا خلاف مذهبي فإن الحكم بما أنزل الله هم يطالبون غيرهم بما هم لا يطالبون به أنفسهم من السهل جدا أن تطبق حكم الله في دارك، في بيتك، في فرائك بينما من الصعب جدا أن تحول هذا الحاكم الذي يحكم في كثير من أحكامه بذر ما انزل الله، فلماذا تترك المؤسر إلى المؤسر هذا يدل رأى فين؟ إما هناك سوء تربيه وسوء توجيه، وإما أن هناك سوء عقيدة هي التي تصرفهم إلى الاهتمام بما لا يستطيعون تحقيقه على الاهتمام بما هو في صفاتهم القيام به. لهذا بارك الله فيك نحن نهتم دائما وابدا بالتصفيه والتربيه واذا انصرف احد الدعاه عن واحد من هذين الامرين لم ينجح في دعوته فاذا على كل مسلم عالم أو غير عالم ان يعمل وان يتقي الله عز وجل في حدود صفاته وان يقدم الأهم على المهم وأن يدع الأمور التي لا فائده منها سوى إثارة الحماس وإثارة الفتن والمشاكل التي لا بد منها يوما ما لكن يوم تكون هذه الإثارة خيرها أكثر من شرها وضررها أقل من, من نفعها أما اليوم فأنا ارى اشتغال كل الاشتغال بالتصفيه والتربيه وكل في حدود استطاعته ولا يكلف الله نفسا الا وسعها